الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله ففروا الى الله اني لكم منه نذير من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون صوب بل قوم عنهم فما وذكر فإن meeting إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعادلون فويل للذين كفروا من يومهم الذين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 صراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله فأركم خير من أولئكم أم لكم براعة في الزهور أم يقولون نحن جميع تصير سيبقى قَالِسَ اَتَمَّعِدُهُمْ وَالسَّاعَاتِ الْأَدْهَى Oh, yeah. about yeah. it.